إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أخواجا فسبح فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذا تلاب وامرأته حمالة الحطب في جيذها حمل من مسد